يوم إذ النعمة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها صر مرفوع وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت